قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوعي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 الذين غطروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اعظم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون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 انظُر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقر